Bismillah al-Rahman al-Rahim. Qad sema Allah Qaul al-Lati tujadil kfi zaujha, wtaštaki ilā Allah. Wallāhu yasma'at haawrakumā. Inna Allāh sāmi'ūn bāsir. Al-Ladzīn yuẓāhirun min kum min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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ ويتناجون, وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوكَ بِمَا نَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُول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 إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله.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 وَإِذَا قِيلَ شُزُوفًا شُزُو يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 فإذ لم تفعلوا وتبا الله عليكم فأقيموا الصلاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واتطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ماهم من وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أعدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ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 الذين يحاذون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبا أن أنا ورسولي. إن الله قوي عزيز.